اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانقاد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ امسنون وان جنن خلقناه من قبل من نار السموم واذا قال ربك الصلاة إني خالق بشر من صل صل من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه بروحي فقعوا له ساجدين فسجد الملا إلا إبليس بأي يكون مع الساجدين؟ وَأَلَيَّ إبليسُ مالك مالك وَأَلَيَّ إبليسُ مالك أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ وَأَلَمْ أَكُلِ أَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتُهُ مِن صي صالين من حمائم مسنون وعالف خرج منها وعالف خرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين Rabb fauzirni ila yoomiubathun. Qal fa inna k min almuzdirin ila yoomi waktu almalum.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 لها سبعة أبواب لكل باب, لكل باب منهم جزء مقسوم اللهم اجرنا من النار إن المتقين في جنات وراء تقين في جنات وعيون أدخلوها, أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي نبي عبادي نبي عبادي Nabi ibadī, Nabi ibadī, Anī, An al-Wafur wa An al-Adabī wal